أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخواي بخشندي مهربان ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بألف لام را دخوين ريتوا أما تكاني أو كتابا كقرآن روايا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أوانى كباب عورب كاشكاي مسلمان بونايا ضربهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون Leyangları babu, kono rab vernu, umed be ağa ya mbkat. Zabeguman le mudoa dzenen, çoncza ya ndein. Vma ahlakna min qırıetin illa vlaha kitabum məglum. Xalçiyet sharek مت وما يستاخرون وهي امتي كشنا لنا وبردني خوي هر وهاد واش ناكوي وقالوا يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون دبا وران غتيان لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ديبوفريش تمان بو ناهيني. شاتي بدأ توبي غمبري. أجرتول رازجويانيد. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا من. نضرين ايه مفرشتنا ناري نخوار ومجر براست وروى واوكا تشوانا مولد نادرا اننا نحن نزلنا الذكرى واننا له نحافظون بيجمان هر ايه ما قران ما نرد ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. سفن بيع بيع جمان إما پشت و پیا قمبران من نردوه. لناو هوزو و وما من إلا كانوا به يستهزؤون. مگر قال تولا خرتاں پیکر دو كذلك نسكهو في قلوب المجرمين ابوجورئما او قران دخيننا وضلتا وان بارانا لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين كتيوان باور پيناهنان كبيگمان باور بازي پيشوكان شروابو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظنوا فيه يعرجون اگر بوما يتوا درقايق لاسمانا اوان بييدا برونا سلوا لقد قالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون o sade anud beyguman, e me tsawman bastırağı, balku e me kumar için zadoğanlik rava. Ve de, bizim göklerimizdeki göklerin göklerini göklerimizdeki أو أسمى نما رازان دوتو بو سلنز دران. وحفظناها من كل شيطان الرجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وأو أسمى نما باراست ولا هم شيطان يشيد الكراول بزى إخوان. مقر أوانيك يا خسر قر اقريتي ديار دويده توي وراويدنه والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون زويش ما الراخستو و وَأَنْدُوَمَ نَتْيَائِدَ لَهُمُ وَكُدْرَهُ تَكْبَرَ فيها وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ولو زبيده هو زَبِيَدَهُ كَارَكَانِ جِئَانٌ مَنْبُؤٌ وَرَخْصَانٌ دُوَّ هَرُوهَا بُأْوَانَشْ كأيرس قروزيان نادن وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وهتش تغني ما قر كان وَنَائِرِينَ نَائِدًا بِأَن دَاعِ زَيْدِيَارِ كَرَوْنَ بَيْت وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَبَأْمَان النَّارِ وَبَهْوَيْ پيتندران وَدَارُ دَرَخْتُ رَوْق İnzal ağızman ve baran man baran dua, ve eyu man piyterau kirdua, lekat yedae eyu ntaandetwani aue ve xazn bkan. Ve inna le nhpnu nupi ve numi tu ve nhpnu alwari thun. Beguman ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين. سؤن بخوا إما أعدادين بوانيل لحش إيو بونو سؤن بخوا بجUMAN اوانش دناسين كفاش إيو دين. ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. بجUMAN هر بروورد براستي هر خو يك دروستي زنايا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون شند به بګمان اما ادمي مندرسك لا قريشي رشي ترشاو رق والجان ان خلقناه من قضل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّةٍ مَسْنُونٍ بيريا بخر وكاتك برو ورد جارد بفريش تكاني براستي من بشر يقدروز دكم لقرش رشي ترشا ورق فإذا سويته ونفخت فيه من الروحي فقعوا له ساجدين. هركاتي ريكو بيكم كردو فوم بيذاك الاجاني تايبتي خام دبى يكسر سجدي ببرن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. جاء hamu tekrar تكرا سجده عند برد بوي الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين ابليس نبيت كسر بيتك لويكلل سجده بران بيت قال موي أي إبليس بوتي تو لجب سجده برانيت. قال لم أكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. إبليس بوتي من كات يسجد نابم بوبشرك كدلست كرد ولا قريش رشي ترشا ورق. قال تخرج منها فإنك رجيم خابي فرمو ذلاب رادلو. وَإِنَّ براستي تولبزاي من يَوْمِ الدِّينِ وان عليك اللعنه الى يوم الدين وبرستي نفريند لسرتار وجدواي قال ربي تا روش يا مردوان قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم خفر موي براستي تول مرداواني تا روجه ككاتي قال ربي بما اغويتني لازينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين وتي ايفر بارديغام لبر اوي غمراد وبراستي هم ينغمرد كم الا عبادك منهم المخلصين بندد السوز كان ابن بيت قال هذا خافر موي أمر يجاي حق راستبا لومن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. براس تيبا دكاني من توهزت صلاة الدنيا بسريان دا. زق لوجم رياني تكوتون. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم. ذو ذخ حود درجاتها. هالدرجات شيان إن المتقين في جنات وعيون برزتي خوباريزو الأخوات السان لنوبة خاتو كان يودن أدخلواها بسلام آمين بيان دو تريت بسنا ناوي عنو بهمني وبيوي ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين حرقو شيني أغلضري عن دابو ب درمان هنا برأي أكثرن برام برأي أكثرن لسر لا يمسهم فيها نصبوا وما هم منها بمخرجين. لو هذا ما دوبون يا تشنائة هرجيز لو بحشت درناكرا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هوا البدب كبارستي هرمن له برده مهربانم وان عذاب هو العذاب الاليم وبجمان هرسزاي من سزاي سختا ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. في كاتيهو نجورو بولاي <الانضحي> وتيا <قم الفنك> سلام اللبه ابراهيم متي براستي ام ليتان <الله بيه> دترسين قالوا لا توجن ان نبشرك بغلام علييم وتيا بيما براستي ام مجدد ديني بلدائك بوني قال على ام الكبر فبما تبشرون وتيامس جنين بيددان لكات يقدا كبير بوم يترسي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين وتيان أو مجدي دا وما نفذ الراس او دبيت جالنا قال ومن يغنط من رحمه ربه إلا الضال. وذي ذا چهلمਿਹربانی پروردگاری نا امید ده بهز گله گمرايان قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهيم فرموي اي روان براستي إلا بَرَاسْتِي اَمِنَ دراوين برين آل لوط ان لمنجوهم اجمعين ثگل مالو من لوت دكين الا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين جنكين بيت كبه عمان بالريال مانداو او دبي فلمما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم امم انكرون جاءت وكان لوط لُوتُ وَتِيبَارَاسْتِي أَوْ دَسْتِي أَچِينَا نَاسْرَاوُن قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَتِيَان بَلْ كُؤَامَ بَوْمَان هِينَا بِي أَوْ سِزَاكَ أَوْ أَتَيْ رَاسْتِي بيأجمن إمرأة سгон فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا وامضوا حيث تؤمرون زاكوا تلبشيش شودا شوروي بشوين كوتوانو خاو خيزاند بكو خود بكوا. هذ كان تانلان كان وبرونبو او شواني كفرما تام في دراوه وقضينا اليه ذلك الامر ان ندبرها هؤلاء مقطوع مصبحين من بني لوط كبه قمال لبرب ينت حمويا لناودتن وجاء اهل المدينة يستبشرون جاء خلจีน بازي شاركه هاتن برمال لوت قال انها فلا تخضحون لوت ضل نيابا أمان ميواني منا دئي أبرومة الله ولا تخذون. والأخوابة السلو شرمزال ورسوام مكان. ننهك عن العالمين. وتيان إما تيما نوتي نابي برجري لكذب نابي خنت قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لُوت فرموي آآ أَوَانَكْ تَانِي مِنًا مَارَيًا كَنْ أَقَرْ إِوَا أَوْكَارِ أَنْزَامْ دَدًا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَفْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ سفين بتمنوجياني توأي محمد صلى الله عليه وسلم براستي أوانا لسر خوشي خويا عند سر قردنن فأخذتهم الصيحة مشريقين زالكاتي خورهلاطن بهيز قرتنى فجعلنا عليها سافلها وأنظرنا عليهم حجارة من سجيل إن ذا أوشال ما سر جر قردو قلي بردين ما بسري عن دابران إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لدسبيل المقيم وبيقمان او شارو ايران كلا ودر سرقي سالچيك كاروانكانديا في ذلك لا للمؤمنين وان كان أصحاب الأيكة ظالمين براستي لودا بلغي گرنگ هي بوبروادان براستي خاون باخات زور پركانيش قومي شعيب لستم كلام بون لِتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ جابرستي ام دوانه لسرقها يا شي اشكرادان ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين شوين بخوا بيغمان خالشي حجر يجبروان بيغمان بركان يا النكر فكانوا عنها معرضين بل نشان كان خومان بيدان بلا مأوان رؤيا لورجرا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوت آمنين. أوانا للشاخ كان دا دا ينتاشي. خانو زوري قايم بترسبيم. فأخذتهم الصيحة المسبحين. إن زادن جو بياهل أغن عنهم ما كانوا يكسبون jahar cya kerdbu khanolat ya kan da hit sudi penega yanden wa ma khalaqna as-samawati wal arda illa bil haqq wa inna as-sa'ata latiyatun fasfih as-safha al jamil lanewani وابيگما روجي دوایی دت توش بځواني چا پوشب کليان ان ربك هو الخلاق العليم براستي هر پروردگار بدي هي نريزانايا ولقد اتيناك سبعا من المثل والقرآن العظيم سوان بخوا براستي حوت اتي دباركرا وما به بخشيت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 وبالي بذيره خبوب روادان وقل انني الانذير المبين وبل براستي من ترسين لك يرونوا اشكرا تتان ترسين لمسزايك كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما وني او سزاين من بودا بشكران أوانيك قرآنيا كردة بشوا فو ربك لنسأل أنهم أجمعين زاسوين ببروار دكارد برسيا لهم وياندكين أما كانوا يعملون لو يكدا كل دنيا داء فصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين زاهر فرمانك تبيادر يا بأشكر الرائعينو جوابها وبجدان ران مدى إنك فيناك المستهزين براستي إما قال تسيان من الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون أواني لقال خادع فاستلابش تردادن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 وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَبَرْوَرْدِ قَارِدْ بَبْرِسْتَى حَتَّى مَرْدٍ